قال دخلوا في أمم قد خلت مِنْ قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة اللعنة ذَرَّكُم فيها جميعا قالت اخرهم لا اولهم ربناها اولائي يضلون فآتهم عذابا فآ ليه معذابا